قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإنفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأمر بالمحافظة على السنة واتباعها السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته هذه هذه هي السنة ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فلا بد من علم ولا بد من عمل ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمه وعليه فيكون فيكون الامر بالمحافظه على السنه امرا بالعلم وطلب العلم وطلب العلم ينقسم الى قسمين بل الى ثلاث فرض عين وفرض كفايه وسنه اما فرض العين فهو علم ما لا علم ما تتوقف العباده عليه يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله مثل العلم بالوضوء بالصلاه بالزكاه بالصيام بالحج وما اشبه ذلك فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم احكام الزكاه لانه ذو مال ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس دام حج. كذلك الحج نوجب على هذا أن يتعلم حكم الحج لأنه سوف يحج. ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج أما فرض الكفايه فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعة الشريعة فهذا فرض كفايه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فإذا قدر أن واحدا ال... واحد في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس صار طلب العلم في حق غيره سنة وهو القسم الثالث إذا طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفايه وأجر فرض العين والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وعذابها إلا بعد معرفة السنة وعذابها ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الايه يسميها بعض العلماء آية المحنة اي آية الامتحان لان الله تعالى امتحن قوما ادعوا انهم يحبون الله قالوا نحن نحب الله دعوة يسيره لكن على المدعي البينه قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فمن ادعى محبه الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا بل هو كاذب فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله ثم ما الجواب لما قال قل إن تحبون الله فاتبعوني الجواب يحببكم الله وهذه الثمرة الثمرة أن الله يحبك لا ان تبدأ يا محبة الله فإذا حبك الله فإنه لا يحبك إلا وأنت اتيت ما يحب وهذه هي الثمرة فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه نسأل الله يجعلني واياكم من أحبابه هذا هو الشأن وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه نادى ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماوات إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكونوا إماما لهم إذن محبة الله هي الغاية ولكنها غاية لمن غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ستفكر نعم غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب... ل... نعم غاية من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله ويأتي بغيث كما لا إن شاء الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الامر بالمحافظة على السنه بها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا, في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من قام لبرحمه الله تعالى. باب الحث على اتباع السنة وآداء بها. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وهي أقواله وافعاله وإقراراته وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب ثم ساق المؤلف آيات منها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه وهذه الآية في سياق قسمة الفيك يعني المال الذي يؤخذ من الكفار يقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول يعني ما اعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تخوضوا ولهذا بعث النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه في سنة من السنوات فلما رجع اعطاه فقال يا رسول الله تصدق به على افقر من فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا وما نهانا عنه انتهينا عنه وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمه الفي فإنها كذلك بالنسبه للاحكام للأحكام الشرعية أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فاننا نقبله ونعمل به على انه حلال وما نهانا عنه فاننا لا نقع عنه ونتركه ولا ولا نتعرض له فهي وإن كانت في سياق الفي عامه تشمل هذا وهذا ثم لقى ايضا آية قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرضي الله واليوم الاخر يعني ان الاثوه القدوة قدوه والحسنه ضد السيئه والنبي عليه الصلاه والسلام هو اسوتنا وقدوتنا ولنا فيه اسوه حسنة فكل شيء نتاسى به في, في رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه خير وحسن ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يشمل المعنى إيه؟ المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن فالتأسيبه حسن الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه لأن الزيادة والنقص ضد الحسن فنحن مأمورون بأن نتأسى به وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يختج بها ويقتدى به فيها إلا ما, ق... نعم إلا ما قام الدليل على أنه خاص به فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا احللنا لك أزواجك التي آتيت وجوهن ومماك تمينك مما أفاء الله عليك إلى أن قال وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين فما كان من خصائصك فهو من خصائصك ومن ذلك ايضا الوصال في الصوم يعني ان ان يسرد الانسان صوم يومين بلا فطر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى عنه قالوا يا رسول الله انك تواصل يعني فكيف تنهانا فقال اني لست إني أطعم وأسقى وفي لفظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب حتى أن الشعراء يتمثلون بانتهابه يقول لها أحاديثه من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد يعني أن احاديثها بك إذا قالوا اتحدث الهاها عن الشراب وعن الزاب فالنبي عليه الصلاه والسلام لقوه تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الاكل والشرب اما نحن فلسنا كارئتين ولهذا منع الوصال وبينا أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف أيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم لأنها مهمة وفيها فوائد عظيمة والله م... نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما <سؤال> <صفيق> قال المعنق رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها فلا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شلر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه, هذه الآية لها صلة بما قبلها وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والام الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فامر الله تعالى بطاعته وبطاعه رسوله واولي الأمر منا واولي الأمر يشمل العلماء والامراء لان العلماء ولا امورنا في بيان دين الله والامراء ولا امورنا في تنفيذ شريعه الله ولا يستقيم العلماء إلا بالامراء ولا الامراء الا بالعلماء فالامراء عليهم ان يرجعوا الى العلماء ليستبينوا منهم شريعه الله والعلماء عليهم ان ينصحوا الامراء وان يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس, بعضكم قول فليس قول بعضكم حجة على الآخر ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله ارجو الى الله والى رسول الله اما الرجوع الى الله فهو الرجوع الى كتابه الى القران العظيم واما الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع الى سنته ان كان حيا فبمراجعته شخصيا وان كان ميتا فبمراجعه ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وهذا حث على الرجوع إلى الله ورسوله وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الايمان ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة مهما ظن أبضاء أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس يعني بعض الناس ي... يعني أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوم عليه وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الازمان أو الأماكن أو الأشخاص الإسلام هو الإسلام فإن كنا نجد له الاخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة وذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبا ثم قال فألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوث وقد أمروا إلى قروب يعني الاستثامنا أ... للتعجيب يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتل الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى, ما إلى قوانين ضاله بعيدة عن الشريعة وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الامم الأخرى لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين امتعاض الشعب منها وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنه رسوله وهم يزعمون انهم امنوا بالله ورسوله كيف ذلك وهم يريدون ان يضحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به امروا من الله ان يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون أن يكونوا تتحكموا الى الطاغوت ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا يريد الشيطان ان يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا لأن من حكم غير شريعة الله فقد ظل Aعظم الضلال وأبعد الضلال قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يقل تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول فرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ولن يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين فإن المنافق وعياذ بالله إذا جعي الى الله ورسوله أعرض وصد فعيث المنافقين يصدون عن سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا إلا يحسن وتوفيق يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وعثر على أوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا احسانا وتوفيقا يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكم لله لا للطاغوت ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الاسلامي ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعيدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم فأعرض عنهم وهذا الامر في العراض عنهم تهديدا لهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قل لهم قولا بليغا يبلغوا إلى أنفسهم ليتعظوا به ثم قال وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يعني ما ارسلنا الرسل لتقرأ أقوالهما ويتركون، بل ما ارسلت الرسل إلا ليطاعوا وإلا فلا فائدة لا فائدة من أن نقول إن الرسول اذا بلغ وتركنا ما بلغ إن هناك فائدة للرسالة الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع وما أستنى من الرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم يعني لأنهم اذ ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله يعني طلبوا من الله المغفره واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله تواب الرحيم ولكنهم اليادي بالله فقوا على نفاقهم وعلى عنادهم وهذه الآية استدل بها دعاه القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله تواب رحيم فأنت إذا أجنبت تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول ولكن هؤلاء ظلوا ضلالا بعيدا لأن الآية صريحة قال اذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فهي تتحدث عن شيء و وانقضى يقول لو أنهم اضلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفر... واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لواجدوا الله توابا رحيما أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يستغفر الرسول لأحد انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فعمل النبي نفسه فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن. لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته, ما عملته الأمة كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي علمنا دا فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به الحاصل أنه لا دلاله في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الدعون هؤلاء الداعون لقبل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال فلا وربك لا يؤمنون ونتكلم عليه إن شاء الله في التفسير قال لقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى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 ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الآية أذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول لله ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما فلا وردك لا يؤمن وهذه الآية فيها اقسام اقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة وذلك لأن ربوبية هنا ربوبية خاصة فلله عز وجل على خلق ربوبيتان رببية عامه لكل أحد مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وربوبيه خاصة لمن اخفصه من عباده مثل هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فرب العالمين عام رب موسى وهارون خاصه والربوبيه خاصه تقتضي عنايه خاصه من الله عز وجل فاقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا فلا وربك وهذه لا بها التوكيد ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام لكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة بل المراد التأكيد فهي هنا للتوكيد والتنبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أن يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع لأن معنى شجر أن حصل من النزاع حتى يجعلونك انت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تنازع الناس في أمر دنيوي وبينهم كما حصل بين الزبير بن عوام رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء ماء, ال... ماء الوادي فحكم بينهما فهذا تحاكم في أمور الدنيا المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للايمان من اصله لان من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله خارج من الاسلام وان كان عدم الرضا بالحكم في مساله خاصه وعصى فيها فانها اذا لم تكن مكفره فانه لا يكفر وقوله عز وجل حتى يحكموك لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم انتبه هذه واحدة لا يبنون حتى يحكموك فيما شجر بينه الشيء الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت لأن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنه لكن يكون في صدره حرج يعني ما يطمئن او ما يعني يرضى الا غصب كما يقول عامه فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله الشيء الثالث ويسلم تسليما يعني ينقاد انقيادا تاما ليس فيه تاخر ولا تقهقر فهذه شروط ثلاثه لا يتم الايمان الا بها أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني أن لا يجد أن الإنسان في نفسه حرض مما قضاه والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويدفقون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين ليس بمؤمنين لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالف فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله وهذا كفر حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله الى هذه القوانين المخالفه لحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصل لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله الشر لا يتبعض إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع لان حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به هذا هو الكفر تبعت الهواء واتخذت هواك إلها فالحاصل مسألة خطيرة جدا المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة ولكن وضعوها والعيد بالله تبعا لعداء الله من الكفره الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفة في عصر قد, قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الإسلام؟ أين الايمان أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول للناس الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهله يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبه ولكنهم اخطاوا في هذا الظن الشريعه عامه في كل شيء واذا شئت ان يتبين لك هذا فاسال ما هي اطول ايه في كتاب الله سيقابل اطول ايه ايه الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم كلها في المعاملات كلها في المعاملات كيف نقول, نقول ان الشرع الاسلامي خاص بالعباده و بالاحوال الشخصيه هذا جهل وضلال إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار وإن كان عن جهل فهو قصور والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف بسأل الله لنا ولهم الهدايه المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاث شروط إلا بثلاثة شروط الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام والثالث أن يسلم تسليما إنقاذ قيادا تاما فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان والله ورحمة الشعب الشعب الشعب تحت ابو الشعب الذي صار تحت ولايه ما تحكم الكتاب والسنه عليه ان يصبر الله الفرج قال الله تعالى من يطي الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى وانك لتهدينا صراط مستقيم صراط الله وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أم تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الامر بالمحافظه على السنه وادابها قال ومن يطع, الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله والطاعه موافقه الامر سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحبوب، فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحبوب، أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه اي اذا امره امتثل واذا نهاه اجتناب فانه يكون مطيعا لله عز وجل <تصفيق> هذا منطوق الايه ومفهومها ان من يعصي الرسول فقد عصى الله وفي هذا دليل في هذه الايه دليل على ان ما ثبت في السنه فانه كالذي ثبت في القران اي انه من شريعة الله ويجب التمسك به ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون لا نتبع إلا ما في القرآن أما في السنة فلا نأخذ بها وهذا الأمر قد وقع فوجد من الملاحدة من يقول لا نقبل السنة لا نقبل إلا القرآن والحقيقة أنهم كذبا فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة وعن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرانا يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنه قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك ثم ذكر المؤلف قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليه هذا تحذير من الله عز وجل تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرغبون عن أمره فيخالفون ولهذا لم يقل يخالفون أمره قال يخالفون عن أمره اي يرغبون عنه فيخالفون حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيض فيهلك والعياذ بالله إذا رد شيئا من, من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا وهلاك والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني الهلاك البدني مآل كل حي قالت به الحياة ومقصرة لكن, لكن الهلاك الديني خسارة الدنيا والآخر هو بالله وقوله وقول يصيبهم عذاب أليم يعني أنهم يعاقبون يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة بسأل الله العالم. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمل النبي صلى الله عليه وسلم وأن, وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم والله المستعان. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الايات في باب الامر بالمحافظه على السنه وقال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال وانكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة رحمه الله رحمه الله فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها ذكر آيات منها قوله تعالى وانك لتهدي الى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الارض والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم يعني يدل إليه يدل إليه ويبينه ويبينه للناس والصراط المستقيم بينه الله في قوله السراط الله يعني السراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلقونه فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحدهم من مخالفته وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم صراط الله فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من احببت فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله وما على الكفر لما حضرت في الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فإذا هم ان يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة الشرك والعياذ بالله فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفع فيه عند الله فكان في ضحطاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه نعلان في أسفل بدنه يغلي منهم دماغه فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله قال وإنه لا أهون أهل النار هذا ولولا أنا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفلي من النار يعني لو لو لا فيه لأنه ذب عن دين الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفلي من النار فهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم قال أهل العلم والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة يعني أنك تدل الخلق وليس كل من دل على الصراط اهتدى وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاه والسلام قال انك لا تهدي من احببت فهي هدايه التوفيق لا احد يستطيع ان يوفق احدا للحق ولو كان اباه او ابنه او اخاه أو عمه او خاله أو امه أو جدته ابدا من يضل الله فلا هادي له ولكن علينا ان ندعو عباد الله الى دين الله وان نراقبهم فيه وان نبينه لهم ثم إن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم قال الله تعالى ميم. تلك آيات الكتاب مبين لعلك بافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم إذا لم يكونوا مؤمنين لا تفعل الهداء بيد الله أد ما عليك وقد برئت ذمة ثم ختم المؤلف الآيات بقوله تعالى وقرن في بيوتكن بقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات هؤلاء النساء النسوة هن اظهر زوجات على وجه الأرض منذ خلقن وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الافك مع الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حيث اتهموها بما هي من فأنزل الله في براءتها عشر آيات من كتابه تتلى إلى يوم الثياب فقال تعالى إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شطرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى يتلوه النبي عليه الصلاه والسلام ويتلونه هن ايضا فيقول عز وجل اذكرن هذا اذكرن ما يتلى في البيوت والتزمن بالسنه وقمن بما يجب لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم وزير وأنه مسؤول عن هذا العلم فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنها أكثر من, من جهل نسال الله أن يوفقنا وياكم من العلم والحكمة إنه جواد كريم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتو منه الصطاع متفق عليه. <تصفيق> <تصفيق> على برحمة الله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني أوذروني ما تركتكم قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراما فتحرم من أجل مسألة أو قد لا تكون واجبة فتجد من أجل مسألتهم فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه أن يتركوه ما تركوا، ما دام لم يأمرهم ولم ينههم فليحمد الله على العافيه ثم علل ذلك بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه يعني أن الذين من قبلنا أكثر المسائل على الأنبياء فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم ثم اختلفوا على أنبياءهم أيضا يعني ليتهم لما سألوا فأجيبوا ليتهم قاموا بما يلزمهم ولكنهم اختلفوا على الأنبياء والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته وهنا مثال جاء به القرآن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختلف بنو إسرائيل في قتيل قتل بينهم فادعت كل قبيلة أن الأخرى هي التي قتلت وادارعوا فيها وتنازعوا فيها ورفعوا الأمر إلى موسى عليه الصلاة والسلام نبيهم فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اذبحوا بقرة واخذوا عضوا من أعضائها واضربوا به القتيل وسيخبركم القتيل من الذي قتله سبحان الله أمارهم يذبحوا بقرة وياخذوا <تصفيق> عضوا من أعضائها ويضربوا به القتيل الذي قتل ثم يخبرهم القتيل من الذي قتله فقالوا له أتتخذنا هزوا يعني سبحث علينا واشصلت البقرة في القتيل وكيف أحلى القتيل بعد موته وهذا من جبروت بني إسرائيل وعنادهم ورتوعهم إلى العقول دون النص هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص لو أخذوا بالنص سلموا من هذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الذي يسخر بالناس جاهل عليهم معتد عليهم والجهل هنا بمعنى العدوان أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما رأوا أنه صادق وهو صادق عليه الصلاة والسلام قالوا ادعو لنا ربك لنا ما لو أنهم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها حصل المقصود لكن تعنفوا تشددوا شدد الله عليهم. قالوا دعنا ربك يبيننا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض يعني لا طاعنة السن كبيرة ولا بكر صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أمرهم أن يفعل وهذا تأكيد للأمر السابق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لكنهم أبوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه شلون نعرفنا السن أخبرنا ما هو اللون قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين شدد عليه لو ذبحوا أي بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك كفا لكن تشددوا فشدد عليه من يجد بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين جميلة، لونها جميل صافي بين ومع ذلك ما ممتتل قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي يعني مش عملها إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول انها بقرة لا دلون تثير الأرض ولا الحرث مسلمه ليس فيها أيض قالوا الآن جئت بالحق ما بالله تحكم بالعقول على النصوص الآن جئت بالحق وقول ما جاء بالحق قد جاء بالحق من قبل لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك قالوا الآن جئت بالحق فدبحوه وما كادوا يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا ولكن بالإلحاح والمسائلات فعل ثم أخذوا جزء منها فقلنا اضربوه ببعضه فضربوا القتيل بهذا الجزء فأحياه الله ثم قال الذي قتلني فلان وانتهت المشكلة المهم أن كثرة السؤال للأنبياء عليه الصلاة والسلام قد تسبب شدة الأمر على الأمة ومن ذلك ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصه الاقرع بن حابس الاقرع بن حابس من بني تنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد فرض عليكم الحج فرض الحج كم مره ما دام ما طلب منا ان نكرر فيكفي مره فقال الاقرع افي كل عام يا رسول الله ايش السؤال هذا في اي محل قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء هذا أيضا من التشديد ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسأل عن شيء مسكوت عنه ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء أما في عهدنا وبعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فاسال, فاسأل. اسأل عن كل شيء تحتاج إليه لان الان رب مستقل. الأمر مستقر، الأمر مستقر الآن، ما في زيادة ولا نقص، لكن في عهد التشريع يمكن أن يزداد، يمكن أن ينقص، أما الآن فاسال وأما فهم بعض العوام يقول لك لا تسأل، لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تساؤل. داروني ما ترقتكم الرسول يقول داروني ما ترقتكم فإنما من قبلكم كثرة مسائل لا تسأل لم تجدوا يفعل الحرام ويترك الواجب ويقول ما يبساك لا تسأل عن أشياء تدى لكم تسوءكم حتى أن بعضهم له ترى هذا حرام بالنحلال هذا حرام اسأل العلم يقول لا تسأل عن أشياء تدى لكم تسوءكم هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يتفقها في دين الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما ترفتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه سبق الكلام على اول هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فعمم في النهي وخص في الأمر أما النهي فقال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اي شيء ينهان عنه الرسول عليه الصلاه والسلام فاننا نتجنب وذلك لان لان المنهي عنه متروك فالنهي امر النهي امر بالترك والترك ليس به مشقه كل انسان يستطيع ان يترك ولا عليه مشقه ولا ضرر كما نهى فإننا فاننا نتجنب الا ان هذا مقيد مقيد بالضروره فاذا اضطر الانسان الى شيء محرم وكان لا يجد سواه وتندفع به ضرورته فانه حلال لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولقوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في فان فإن الله غفور رحيم فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتسنبوه يكون مقيدا في حال الضرورة يعني أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالا بشرطين الشرط الأول أن لا تندفع ضرورته بسواه والشرط الثاني أن يكون مزيلا للضرورة وبهالين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا لا ضرورة إليه فلو قال قائل أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به يشفيني كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من المرض الفلاني أو المرض الفلاني نقول لا هذا لا يجوز أولا لأنه لأن الإنسان ربما يشفى بغير هذا هذا المحرم اما من الله وإما بدعاء وإما بقراءة وإما بدواء آخر مباح وثانيا أنه ليس يقينا أنه إذا تداوى بالدواء يشفى فما أكثر الذين يتداوون ولا يشفون بخلاف من كان جائعا وليس عنده إلا ميته أو لحم خنزير أو لحم حمار فإنه يجوز أن يأكل في هذه الحال لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك بخلاف الدواء وأما قوله عليه الصلاه والسلام وما وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فهذا يوافق قول الله عز وجل فاكتقوا الله ما استطعتم يعني إذا أمرنا بأمر فإننا نأتي منه ما استطعنا وما لا نستطيعه يسقط عنه مثلا أمرنا بأن نصلي الفرض قياما فإذا لم نستطع صلينا جلوسا فإذا لم نستطع صلينا على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وتامل قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بخلاف النهي لان الامر فعل وإيجاد قد يكون شاقا على النفس ولا يستطيع الانسان ان يقوم به فلهذا قيده قال فاتوا منه ما استطعتم ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر وهو أن لا يوجد مانع يمنع فإذا وجد مانع يمنع فهذا يدخل في قوله فاتوا منه ما استطعتم ولهذا قال العلماء لا واجب مع عز ولا محرم مع الضرورة والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت فان هذا يدخل في المحافظه على السنه وادابها واما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو المسكوت عنه معفو عنه وهذا من رحمه الله فالاشياء اما مامور بها او منهي عنها او مسكوت عنها فما سكت الله عنه ورسوله فانه عفو لا يزمنا فعله ولا ترى والله مهتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظه مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حدشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فَإِنَّ كل بداة ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال المؤلك رحمه الله تعالى فيما نقله في باب المحافظة باب الأمر بالمحافظة على السنة وآجابها عن العرقاب من ساره رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس بالمواعظ احيانا على وجه راتب كمواعظ يوم الجمعة خطب يوم الجمعة وخطب العيدين واحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظه قام فوعظ الناس عليه الصلاة والسلام ومن ذلك موعظته بعد صلاة الكسوف فإنه خطب ووعظ موعظه عظيمة بليغة من أحب أن يرجع إليها فعليه بزاد المعاد لابن القيم رحمه الله أما هنا فيقول وعظنا موعظة بريغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم وجلت يعني خافت وذرفت العلوم من البكاء فأثرت فيهم تأثيرا بالغا حتى قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه المواعظ البليغة التي تكون ذكرا لهم لا ينسونها ولهذا تجد الإنسان ذوعظ عند فراقه بسفر أو غيره فإن الموعظه تمكث في قلب الموعوظ وتبقى فلهذا قالوا كأنها موعظه موجع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده، فقال تعالى كما قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان التقوى الله، والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، وهي عن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، أن يبتغي الإنسان وقاية من عذاب الله. ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي، إذن فلا بد من علم، ولا بد من عمل، فإذا اجتمع للانسان العلم والعمل، نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى فتقوى الله إذن. أن يتخذ الإنسان مقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا لا العلم بما يتعين عليه من أوامر الله والناس يختلفون فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج وغيرهم لا يجب عليهم فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله فإن علمه يكون فرض عين قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي السمع والطاعة يعني لولي الأمر وان تأمر عليكم عبد حبشي سواء كانت امرته عامه كالرئيس الاعلى في الدوله او خاصه كامير بلده او امير قبيله او ما شابه ذلك وقد اخطا من ظن ان المراد بقوله وان تأمر عليكم عبد حبشي ان المراد بهم الامراء الذين دون دون الولي الاعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك، ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين فيجعلونه أميرا وهذا لا شك فيه ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان العظم ويسمى سلطانا لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين أمير المؤمنين وقوله إن تأمر عليكم عبد حبشي يعني حتى لو لم يكن من العرب لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة فإن الواجب السمع فإن الواجب السمع والطاعة له لأنه صار اميرا ولو قلنا بعادنا السمع والطاعة لاصبح الناس فوضى كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين وقوله والسمع والطاعة هذا الإطلاق مقيد مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف يعني فيما يقره الشرع وأما ما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه حتى لو كان الأم أو الأب أو الأمير العام أو الخاص فإنه لا طاعه له فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن, بأن لا يصلي الجنود مثلا قلنا لا سمع ولا طاعه لأن الصلاة فريضة فرض الله على العباد وعليك أنت أين أنت أول من يصلي وأنت أول من تنفذ عليك الصلاة فلا سمع ولا طاع لو أمرهم بشيء محرم كحد قلحة مثلا قلنا لا سمع ولا طاع نحن لا نطيع إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أعفوا اللحى وحفوا الشوائع وهكذا كل ما أمر به ولي الامر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعه يجب أن نعصى علنا ولا يهتم به لأن من عصى الله وأمر عباد الله بمعصيه الله فإنه لا حق له في السمع والطاعة لكن يجب أن يطاع في غير هذا يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصيه معصية أنها تسقط طاعته مطلقا لا إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو ما سيطل لله. أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته. وقد ظن بعض الناس أنها لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به وهذا خطأ لان ما أمر الله به ننفذه ونفعله سواء أمرنا به ولي الأمر ام لا فالأحوال ثلاثة إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا كما لو أمر بصلاتنا مع الجماعة فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولي الأمر وإما ان أمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا طاعه له ولا سمع وإما أن أمر بما لا ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية فهذا تجب طاعته فيه لعل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فطاعة وللأمر في غير ماصية من طاعة الله ورسوله والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وجلت منها القلوب ودرفت منها نيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه ودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بذات ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح سبق الكلام على هذا الحديث العظيم حديث العرفاظ بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجت منها القلوب فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي وسبق الكلام على هذا كله ثم قال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني من يعيش منكم اي يمد له في عمره فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا في الولايه واختلافا كثيرا في الراي واختلافا كثيرا في العمل واختلافا كثيرا في حال الناس عموما وفي حال بعض الافراد خصوصا وهذا الذي وقع فإن الصحابه رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ والتي يجب علينا نحن نزاء هذه الفتن أن نمسك عما شجر بين الصحابة أن لا نخوض فيه وأن لا نتكلم فيه. لانه كما قال عمر بن, عز... بن عبد العزيز رحمه الله قال هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فيجب أن نطهر السنتنا منها وصدق رضي الله عنه ما فائدتنا أن ننبش ما جرى بين علي بن ابي طالب و... وعائشه وبين علي ومعاويه وما أشبه ذلك من الحروب التي مضت وانقضت ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا لأننا في هذا الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض، كما فعلت الرافضه حين غلو في آل البيت زعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم أن إن آل البيت لبراء من غلوهم. وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن السبائية أتباع علي أتباع عبد الله السبأ وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة وكان يهوديا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقد سبر حال القول وعرفها قال إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام ليفسده كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده هذا اعني عبد الله بن سبا عليه من الله ما تولاه هذا الرجل تظاهر بانه يحب على البيت وانه يدافع عنهم يدافع عن علي بن ابي طالب حتى انه قام بين يدي علي بن ابي طالب يقول له انت الله حقا قاتله الله لكن علي بنبي طالب الله عنه وهو علي أمر بالأخدود بالحفر فحفرت ثم ملئت حطبا ثم دعا هذا الرجل وأتباعه فاوقد فيهم النار أحرقهم بالنار لأن ذنبهم عظيم والعياذ بالله ويقال ان عبد الله بن سبا أفلت أفلت منه وذهب إلى مصر والله أعلم إنما أتباعه أحرقهم بالنار قال ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغوا الخبر قال إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهؤلاء بدلوا دينه ولكن لو كنت إياه ما أحرقهم في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا رب النار فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال ما اسقط ابن أم الفضل على الهناح يعني على العيد كانه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس المهم أنني أقول إن من مذهب اهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة نسكت ما نتكلم نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم ونقول كلهم مجتهدون المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون لو قرأ الإنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد لو العجب العجاء وجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في آل في ابن آل أبي طالب وآل النبي ووجد من يغلو في آل ابن أبي طالب وآل النبي ويقدح قدحا عظيما في بني أمين لماذا؟ لأن التاريخ يا إخواني يخضع للسياسه الآن لو أن أحد من رؤساء الوزراء في الدول تولى لكان هو الرجل المحنك العظيم الذي يمدح مساء وصباح. فإذا سقط ماذا يكون؟ لا يساوي كالسا ودمه الناس فالتاريخ الحاضر كالتاريخ الغابر سواء يخضع للسياسة ولذلك يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم لأن التاريخ يكون في كذب يكون في هوى تغير الحقائق ينشر غير ما يكون يحدث ما يكون كل هذا تبع للاسياسه ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابه رضي الله عنهم فيجب علينا أن نكف عنه أن نكف عنه كما هو مذهب اهل السنه والجماعه حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم نحبهم كلهم ما الله عليهم على حبه نحبهم كلهم ونقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تَجْعَلْ في قلوبنا غِلًّا للذين آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّ رؤوف الرَّحِيمُ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا هو الذي وقع ولكن قل قل هل هذه الجمله تتنزل على كل زمان بمعنى أن من عاش من الناس رأى التغير أو هذا خاص في من خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقولون نعم ربما نقول ينطبق على كل زمن الذين عمروا منا ولهم اعمار سابقه يجدون الاختلاف العظيم بين اول حياتهم واخر, وآخر حياتهم فمن عاش ومد له في العمر راى التغير العظيم في الناس فأتغير. انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف حث على نزوم سنة واحدة فقال فعليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه في النواجد وسأتي شاء الله الكلام على بقيه الحديث يا ربنا سبق الكلام على هذا الحديث على أوله حديث بن النساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ود فاوصنا. قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إلى هنا تكلمنا عليه فيما مضى وقد بينا أن, أن مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا قد وقع وأنه حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال الأحكام العملية ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته فقال عليكم بسنتي، يعني إلزموها وكلمة عليكم يقول علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر يعني إلزموا سنتي، فما سنته عليه الصلاة والسلام سنته هنا طريقة التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك سنته سنة ونجعل, ونجعل التحاكم إليها كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنجات لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة مثل الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحافظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء جمع خليفة وهم الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الاربعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنحقنا بهم في جنات النعيم هؤلاء الخلفاء الاربعه ومن بعدهم من خلفاء الأمة الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هم الذين أمرنا باتباع سنتهم ولكن يعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها لأنها لأنها أعمل سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا لأنه جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح أحدهما يقول السنة أن تكون 23 ركعة والثاني يقول السنة أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة فقال الأول للثاني هذه سنة الخليفة عمر المقتطاب، سنة الخليفة عمر المقتطاب أنها ثلاثة وعشرين. يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. هذا ان صح عن عمر أنها ثلاث وعشرون، مع أن الذي صح عن عمر. بأصح اسناد رواه مالك في الموطا أنه أمر تميم الداري وابي بن كعب ان يقوم للناس باحدى عشر ركعه لا بثلاث وعشرين هذا الذي صح عن عمر رضي الله عنه على كل حال لا يمكن أن نعارض سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنه أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيره وما خالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اقوال الخلفاء فانه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجه على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم المهم ان سنه الخلفاء الراشدين تاتي بعد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر عمر هذا وهو اقوى عمر فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون ابي بكر وعمر بمراحل يوجد بعض الناس اذا يقلب هذه السنه طليق لكن قال العالم لذلك وكله من المقلدين المتعصبين اما من من يحتج بقول عالم وهو لا درى عن السنه فهذا لا باث به لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بع قال تمسكوا بها أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجد النواجد أقصى الأبراس وهو كنايه عن شدة التمسك فإذا تمسك أسنان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكاً لما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام والله مرفض والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعضل عليها بالنواجد قال وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور يعني أحذركم من محدثات الأمور أي من الأمور المحدثة وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، والأمور المحدة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله، وذلك لأن الأصل في ما يدين به الإنسان ربه، ويتقرب به إليه، الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشمول.